إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من الله فلا مضل له ومن يقضل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا إذن الذين آمنوا اتقوا الله حق حقاتك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إذن الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاما إن الله كان عليكم وقيبا يا أيها الذين آمنوا احتقوا الله وقولوا قولهم سديدا يصلح لهم أعبالكم ويرفر لكم هربكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشضى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله سبحانه وتعالى كما جعل من على الرجل حقوقا جعل كذلك للرجل على المرأة حقوقا إذ انساء شقائق الرجال قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم فحق الرجل على المرأة عظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمته فيما رواه بل ماجه وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة هذه التي نسميها نحن بالكلام الدارج الدمنا لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه فالبرأة الصالحة القاردة هي التي تعطِم ما عظَّم الله ورسوله وهي التي تُقدِّر زوجها رقَ قدره فتجتهِد في طاعته في طاعة الله سبحانه وتعالى قال عز وجل الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحان خالكاتٌ حافظاتٌ للغيث لما حفظ الله فلتتذكر الزوجة المسلمة أنها ستقف يوم القيامة موقفاً يشيء منه الولدان فيسألها ربها عز وجل يسألها من لا تخفى عليه خافية يسألها عن الأمانة التي كلفت بها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالاب يريد والرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال سبحانه فذل ربك لناسأل لهم المعين عما يعملون إن طاعة المرأة لزوجها حق أوجبه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على لسال نبيه الكريم سبحانه عليه وسلم من أدته على أذمر ونهن أحسنه كان جزاؤها جنة عرضها السماوات والأرض أبوابها ثمانية ودرجاتها أخرج من ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصابت شهرها وحفظت خرجها وأطاعت ربها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبوابها شئتي فتأبل أيها المسلمة كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم قاعة الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام فالزمي قاعته في قاعة الله واجتني بمعصيته فإن في معصيته غضب الجمال سبحانه وتعالى من حق الرجل على المرأة أن تحصنه من الحرام أن تحصنه عن في الحرام وذلك بأن تطيعه في فراشه في أي وقت أراد في حدود معاشرات الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزواج أغضى للنصر وأحصى للفرج فويل لمن كانت سبباً للفراف زوجها عن سواء الصراط أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ماذا الرجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا إذا دع الرجل مرأته إلى فراشه فلم تأتي فذل غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح فكيف تصبر على لعنة الله والملائكة من تفعل هذا فطوبى لمن كانت سببا في تحسين زوتها عن الحرام لأجل هذا العرض العظيم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدا حاضراً غير مساكراً وهذا كله حتى تقضي المرأة وطر زوجها أنى شاء دليل هذا ومرهانه ما أقرده الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها جاهل إلا بإبنه يحرم على النرأة أن تتطوع بصيال النافلة إن كان زوجها حاضرا إلا بإبنه وأخرج الإمام التربذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دع الرجل زوجته لحاجته فلتأتهي وإن كانت على التنور وإن كانت في الرطبة ولكن إذا كان في ذلك محذور شرعي أو كان في ذلك ضرر على الزوجة فلا طاعة للزوج في مقصية الله سبحانه كأن تكون المرهة في حيط أو نفاس أو يغنب الزوج منها غير ما أحد الله عز وجل قال سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذلوا النساء في ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وأخرج ابن ماجا والتلمذي بسنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أتى حائناً أو امرأةً في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فإتيال المرأة حال حيثها وجماعها هو من مغصال أهل الكفر وهو من الكفر الأصغر الذي عده أهل العلم من كبائل الذنوب أما إتيالها وهي مستحاضة فجائز في اتفاق أهل العلم لأن الحيض شيء والاستحاضة شيء آخر من حق الرجل على مرأته أن تتزين له وتتجمل وأن تتبسم في وجهه دائما لأن تبسمها في وجه زوجها صدقة ترجع عليها ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه أخرج القبراني من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خير النساء من تسورك إذا أبصرت وتطيرك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك وإن تعجبت فعجب من بعد النساء هلاهم الله بالصواب إذا رأيتها في بيتها أمان زوجها وليت منها فرارا وملدت منها رعبا فلا تعرف للتجمل طريقا ولا سبيلا أما إذا جاء الضيوف أو خرجت من الشارع تفنلت في الزينة والحريك ألا فاعلمنا إباء الله هذا لا يصدر ممن تقدر زوجها يحر قدره واعلمنا إباء الله أن هذا الأمر من أعظم ما يلقى ونفع العداوة والبغضاء بين الزوجين قال ابن عباس رضي الله عنهما إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي فإلى الله المشتكى لما يفعله بعض الزوجات من تبغض الأزواج إليهم فيصدق فيهن قوله عز وجل يخربون بلدهم بأيديهم فتجد الواحدة منهن تتحجب عن زوجها وتبدي زينتها للأجالب في الشوارع وقاعات الأقراح والعزام ألا بل الله من يفعل هذا والله غفور وحيم ومن حق الزوج على زوجته أن تحقظ ماله وألا لا تنفق منه إلا بإذنه دليلها هذا ما, ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تنفق مراء شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها فقال بعض الصحابة يا رسول الله ولا الطعام حتى الطعام ينبغي أن تستأذن زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الطعام ذلك أخضر أموالنا أما إذا علمت المرأة من زوجها أنه يحب الإنفاق وأنه يحب إطعام المساكين فلا تبخل عليه بالتصدق من ماله والله لا يضيع أجر المرسنين بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينبغي على المرأة أن تستأذن زوجها في الإنفاق من مالها الخاص في الإنفاق من مالها الخاص وهذا من قوامة الرجل على مرأته قال عليه الصلاة والسلام ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإم زوجها وانحليه في السلسلة الصحيحة ولكن ليس للرجل أن يربي مرأته على البخل وقطه يد وليكن كما قال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عمقك ولا تبسطها كل المسط فتقعد منوماً محصوراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً إنه كان بعباده خبيراً بصيراً وليكن ذلك كما وصف الله عز وجل عباده والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترو لم يبخلوا وكان بين ذلك قوام اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ارحم الدارين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على الرسول امين وعلى اله وعزواجه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان الى يوم من حق الزوجة على زوجها حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربية اولادها في صدر ويطيل لانها مسؤولة يوم القيامة عن ذلك فانتحرست تمام الحرس أن تكون مدرسة يتخرج منها جيل ينقضع من تعاليم الإسلام كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعفا طيبا أعراقي فإياك أن يتها الزوجة أن تغضب على أولادك أمام زوجك وإياك أن تضريهم أمامه فلا يبغي أن تدعو الزوجة عليه ولا يبغي عليها أن تسفهم أمام زوجها فإن ذلك مما يؤذي الزوج ويزرع في قلبه مغضى زوجته عليه روى الإمام التربذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور الحين لا تؤذيه قاتلك الله لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك إنما هو ضيف عندك يُوشِك أن يُفارِق إلينا ويدخل في هذا الباب حرص المرأة على تربية أولادها وذلك بالمكف في بيتها وعدم الفروج منه إلا لحاجة قال سبحانه وقرن في بيوتكم وقضن في بيوتكم ولا تبرجن تبرجا جائفية أولى فكم ضاع من الأولاد بسبب خروج أم هذه إلى بسم الرزق سعروا فتجد الواعدة منهم زوتها موسر ينشف عليها مما آتاه الله ولكنها لا تفترع بما أعطاها الله عز وجل فأصبح بعض الرجال والله يصنعون الطعام لأولادهم وأصبح بعضهم يحضر الحليب لأبنائه وبعضهم يمسل الفلابس وزوجته خارج البيت ألا فعلني يا الله أن الذي أمرك بالقرار في بيتك والمتؤث فيه تكفل بحفظ نزقك فيه الذي أمرك بالقرار في بيتك حفاظا على أولادك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 بسبب تفريق الأمة في هذا الباب وكم من عقوق الأولاد بسبب عقوق الأمة هذه أولادهم لهم صبار من حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملته وأن تحسن الأدب معه وأن لا تخاطبه بصوت مرتفع بل تكلمه بأسلوب جذاب يشعر الزوج من خلاله أن مرأته تحت لهم وتوقّره ذكر الإمام بن الجوزي في كتابه أحكام النساء عن مرأة سعيد بن المسيح رحمه الله تعالى قالت ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءهم تقول الواحدة منهم أصلحك الله عافات الله وإذا أساء الرجل إلى امرأته فلتصبر على ذلك ولتحسن به الظن ولا تقابل السيئة بمثلها قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فليس من الركمة بمكان إذا سمعت المرأة من زوجها كلمة تغضبها أن تنطره بوابل من السب والشتير ولكن تعفو وتصفح والله يوفي الصادرين أجرهم بغير مساسة ومن الحكمة في هذا الباب أن تتجدبا المرأة كل ما يسوء الزوج فتتفقد أحواله ومشاعره وتعمل ما في وسعها خال السنور عليه وإزالة الهم والغم عن قلبه فتفرح لطرحه وتحزن لحسنه فلا ينفغي لها أن تظهر بمظهر السرور إذا كان محزونا كما يبغي كما ينفغي عليها أن تكظم حسنها إذا كان مسرورا فإن ذلك من أقرب الأمور لدوان الألفة بين الزوجين وذلك أدل على قرب نفس الزوجة ويدخل في هذا الباب كذلك ما ذكره أهل العلم أن تراعي أوقات لومه التي يرتاح فيها فتحرس الزوجة على تهدئة الأطفال ليأفذ الزوج رائحته الكافية حتى إن شرح صبره وحتى تهدأ عصابه وإلا بقي الزوج قلقاً مذعوراً كالبركان يرشك أن ينفجر وتراعي الزوجة كذلك طعام الزوج وشرابه فتصنع له ما يشتهده وتنوع له الطعام كي لا يسأل من غير إصراف ولا تبذير وتلاعظ الوقت الذي تقدم له الطعام فلا تؤخره ولا تقدمه إلا بإذنه ومما يدخل السرور على قلب الزوجة نغافة ونظافة اللباس فالنحن على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وإذا مرت بالزوج مشكلة أو أزمة فالتقف الزوجة معه بالدعاء والرأي والتثبيت كما فعلت أم المؤمنين خذيجة رضي الله عنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غال حراء خائفا نذعورا فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نواهي الحق والله لا يخزيك الله أبدا فكان لكلامها أفراً بريق على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن حق الرجل على مرأته كذلك أن ترضى باليسير وأن تقتلع بالموجودة وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق فقد قال سبحانه لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا ينكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى سيد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فان تحبس الزوجه على القلاع فانها كنز لا يبنى فالسعاده الحقه ليست بكفره الاموال وليس بالتمتع بالامور الظاهره وانما هي بالغنى برزق الله سبحانه قال عليه الصلاه والسلام ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس فماذا يدفع الزوجة أن يكون لها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة إذا هي لم تجد المحبة والعنان والرحمة إذا لم تجد المعابلة الحسنة والسعيد من وعظ بغيره وان تتجنب المرأة كذلك كفر النعمة ويحود الفضل لأن ذلك من الإذن والمزنة ووالإباب المخاري في كتابه الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وجوار أتراب لي أتراب يعني في سن واحدة فسلم علينا وقال السلام عليكم فقلنا وعليكم السلام ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايا كنا وكفر المنعمين ايا كنا وكفر المنعمين قالت اسماء رضي الله عنها وكنت من اجرائهن على مسالهك فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين وما كفر المنعمين فقال عليه الصلاه والسلام لعند احدى كن تطول ايمانها من ابيها تكون دون زوج مدة قويلة فتكون مع أبويها ثم يرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها ولدا فتغطط الغطبة فتكفر العشير وتقول لزوجنا ما رأيت منك فينا القطة فلو أحسن الزوج إلى إعداه من الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت من كفيراً قطر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر بزوجها وهي لا تستغني عنه لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر بزوجها وهي لا تستغني عنه ومن حديث فقية إن شاء الله اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم فرد قلوب المقلوبين ونفس قلوب المنظومين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحب قوتانا وموتى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك